وخلقت لشيء فقدره تقديرات واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرر ولا نفع وَلَا يملكون لأنفسهم ضرر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 وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما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 قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متاتهم ولكن متاتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صوفا ولا نصرا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 وَقَدْ لَنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ تَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُرًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ أَصْطَلَّوْا وَأَحْسَنُ مَطِيلَ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَتَمِيزَةً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 وَقَوْمٌ نُوحِلَنَّ مَا كَذَبُ الْبُصْلَ أَضْرَقْنَا هُمْ وَجَعَلْنَا هُمْ لِلْنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِالظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادُوا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ قَسِّ وَقُونَ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلٌّ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْسَاءَ وَكُلٌّ تَبْرَرْنَا تَتْبِيرًا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت نطر السوئأ فلم يكونوا يرونها أَفَلَمْ يَكُونُوا يَعْرُونَهَا بَلْكَانُ لَا يَرْجُونَ نُشُوراً وَإِذَا رَأُوكَ إِنَّهُمْ يَتَخَذُونَكَ إِلَّا هُزْوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَا يُضِلُّنَا عَنْ آَلِهَتِنَا لولا أن صبرنا عليها عَلَيْهَا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه حواء أفن ت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام إنهم إلا كالأنعام بلهم أضل سبيلا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 وَهُوَ الذي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا وَنُسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا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 جَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ رَخِيفَتَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا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 ولا يقتلون المفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزمون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من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 وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوكَ رَامَا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْضَعُوا لَهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا